انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَن تُبْلِغُوا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نرقه من عذاب